وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان ما كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيلا خامدا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحترون تَتَبَّعُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَمَنِ اتَّقَى آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا